الدرس الثاني الجو مثلج واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ثلج مثلج جو بارد ضباب ضبابي درجة الحرارة حرارة منخفضة فصل الشتاء وشاح رجل ثلج التزلج